111. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 112. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد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 اللهم لصالح قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية. زوروا موقعنا على دبلي دبلي دبلي دوت, دوت ملامح دوت كوم.